سنين. كلمات سعود حسين الخريب أداء الشاعر علي الكدادي <تصفيق> We هذا لا ذهما نسنين واصبر على التعذيب ولا فتح له محضر ولا بصر Sijen men daar geen, و ولا يدري عن اللي طواه الغي عجاز يا افهم اسباب اعتقال k Ik wil u niet vergeten ik توجهت واذكر ما مضاوى الزمان صعيب Oh, wait. We are in shame.